فضله كان عليك كبيرا قل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 كُنَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّمِّنَ لِرَقِيِّكَ حَتَّىٰ تَنزِلَ مَا مَنَا عَنَّ سَأَُ مِنُ إَِّ أَهُ مُدنه دَ إَِّ أَنْ قَالُ أَبَعَ فَلهَّ بَشَرَ Holy!